بهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين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 الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله ول يُخزِي الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل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 غفور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 يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم